was watsen sen sen sen ti qedr dayhomrni simoul du fa medu kanidunka laf lah igan فامدو كاني دونك لا يفلاح إيقان إيقان إيقان أقولي بوري دونك لامر فلاك إيقان إيقان أقولي بوري دونك لامر فلاك وانكي الشهوان وحدي خطن ترمقور انتقان واقين عوراكي طرجو بغرف الموحالات لسارق نغرة تزال تاريغة الناد واقويا نسلت الدات أرسيله لكوشام واقويا كيخولي دنكوتني صنع النور وا كيخول نكني زرانوم ولي غورات مدود دي مي غيرل ولي غورات مدود دي مي غيرل الزر عمرني لسان و هاو اللي ادنو فازو الزرن عمرنة الاسماء و ها الخيرو رقوني اللي اللي غا تنكر مكويا يا كايغولي ادنو قوتني زورا النون اللي غاورا تمدو ديمي غايا اللان و اللي غا سنرشاني فلان توقيته العفو توقيته المتيتوي نكتي سيت رغاغي محال يسنكر و جا فرساد ما يقازنت فرسم معايا لا و فرساد ما يقازنت فرسم و كيغوني تنكوتني زور عندو ايلي غورات مدودي مي غيالا ايلي غورات مدودي مي غيالا I Oh, uh -huh. Yeah, yeah, yeah